صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اف حسبتم ان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 عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولم يعروا أن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 سفي جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله